ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفرون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 أتهم رسله بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعوننا قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فَأَطِيرِ السَّمَاءَتِ وَالْأَرْضُ يَدْعُوُكُمْ لِيَوْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُأَخِّرَكُمْ إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَتُمْ إلَّا بَشَرٌ 129. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّا حَلُّوا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّكْتُ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدى ناس ظلما ولنصبرن على ما وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 وَأَبْرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالُوا الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَتْبَعًا فَهَلْ أن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 الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحنوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار واجعلوا لله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 وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَأَتَكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ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 هُنَّ أُضْلَلَنَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَا تَبِعَ لِفَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَوْنِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم واردق مِنَ من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا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 إنما يؤخرهم ليوم تشخط فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم قرثهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقولوا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 وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَغْفَانِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَغَشَّى وُجُوهَهُمْ نَارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب